صلاة ا ل ق ي ا م ل س ا ب ك و م الاسلاميه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 وسرب للناس حسابهم وهم في غفله محرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون لاهيهم قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم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 لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ ل ه و ل س ت خ ذ ن ا ه من لدنا إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله أكبر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 وهو ا ل خلق الليل والنهار ل ذ ي ا و ش م س و ا ل ق م ر كل في فلك في يسفحون و م ا ج ع ل ن الله ب ب ش ر ق ك الخلد أفإن ميت ا ل خ ا ل كل د و ن ن ف س ذائقة ا ل م ن ى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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل م ي ن خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل س أ ر ي ك م آ ي ا ت ي فلا تستعجلون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 ن ص ر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى ط ا ل عليهم العمر أ ف ل ا يرون أ ن ا ناتي ا ل أ ر ض ننقصها من أ ط ر ا ف ه ا أ ف ه م الغالبون قل إ ن ن ا أ ن ذ ر ك م بالوحي و ل موسوعه النابلسي ا ي و للعلوم ن إنا كنا ا ا ظ م ي ن ن و ض ا م ا القصط ز ي ي ن ل و ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت ظ ل م ن ي ه وإن م و ن و ع ه النابلسي ن ل ل ع ا و ك ف ب م الاسلاميه ي ن و ق د ت ي ن و س ى اسماء ر ل ف ر ق ا ن و ض ي و ب ك ر الله م ت ق ي الذين يخشون ن ر ب م ب الحسنى غ ي ب وهم موسوعه ا ذكر مبارك أ ز ل ن ا ه ل س أ ن ت م ل ه م ك ر و ن ا ل ل ا م ب ر الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ح م ا للعلوم إياك الاسلاميه ط ا ل م ت ق ي م صراط ا ذ ي عليهم غير ن أنعمت ل و ع ل م ولا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 ق ا ل و ا ح ر ق و ه وانصروا ع ه النابلسي ق ل ن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار ر د ا ل ل ع ل ى إبراهيم و أ ر ا د ل ا به س ل ا م ي ن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 الحمد ل ل ه رب الهدى ع ا ل م ش ر ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين غير ص ا ط ربحيه ذات م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل م ا ع ي ن آتيناه ح ك م و ا و ع ه النابلسي كانت للعلوم ا إنهم ن ك ا ا ق سوء ف ا س ي ن و أ د خ ل ن ا ه إنه في رحمتنا إنه من ا ل ص ا ل م ي ه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 وداود وسليمان اذ يحكمان في الحظ ر إذ, اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكمه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 الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ح م ا للعلوم الاسلاميه ا ت ي صراط ا ت م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 و ذ م و س ذ ع ه ب م غ النابلسي ض للعلوم م ا فنادى ت في الاسلاميه ت أن اسماء ن ب ح الله م ن فاستجبنا ا ل ح س ن ا فاستجبنا له و ل ج ي ن ا ه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 ا َ م َ يَعْمَلْ ْ مِنَ ا ء ا ل ِِ مُؤْمِنٌ َ وَهُوَ ف ل َ ا كُفْرَانَ ل ِ س ََ ع ِِِ ي ه و إ ن َ لَهُ كَاتِبُونَ ّ ا ا ل ل ش ر ك ب ر ا ل ح م د لله ر ك ه دعويه غير اهدنا ربحيه ن أنعمت ي ذات مضمون اجتماعي ل ن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 لفضيله و ك ا آ ل م الدكتور لهم فيها محمد راتب النابلسي ي ق ت وهم ي اسماء اشتهت أ ن ف ه الله يحزنهم ا ك ل ا ا ل هذا, يومكم وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي ك ن ت توعدون م يوم ن ط ى موسوعه النابلسي للعلوم ا ا س ل ا م ي ه ا س ا ء كطي السجن للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن م الأرض ي ر ع ه ا عبادي ا ل ص ا ل ح و ن إن ف ي هذا للعلوم ب ا ق ع ا د ي ن ا ل ل ه ا م ي ه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 وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وان ادري لعل لهم فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احفظكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على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 ريب موسوعه ن ث ف إ النابلسي ق ك م من ت ر ا ن ل ع ل و م من ا ل ا س ث ا م ن م ض ي ه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 شركه الهدى شركه دعويه ا ل ل ب غير ع ل ربحيه ذات م ض ل ع ن اجتماعي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 والآخرة ل ف ي م د د فليمدد, فليمدد ب س إلى ا ل س م ا ء ثم ل ي ق ط ع ف ل ي ر ه للعلوم يذهبن الاسلاميه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 الله أ ك ب ه الهدى ش ر خ ت ص م و ا ف ي ه غير ربحيه ذات م نار يصب م و ن ا ج ت م ا ل ح م ي يصهر به موسوعه ا في م ا ل ن ا ب ل د ي د للعلوم الاسلاميه أ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 و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر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 شركه الهدى ل غ ي شركه ي دعويه غير ك ب ا ح ي ه ف ك أ ن ذات خ مضمون اجتماعي ل ق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 كذلك س خ ر ه ا ل ك م ل ت ك ب ر و ا ا للعلوم ه ى ما هداكم ب ش ر ا ل ح س ن ن ي ا ل ل ه ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف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 وكأي م ن قرية أمليت لها و ه ي ظالمة ثم أ خ ذ ت ه ا و إ ل ي ا ل م س ي ر ق ل يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إنما أنا ل ك م ن ي مبين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 ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين الله, الله اكبر ل ل ه أ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 إن الله لطيف خ ب ي ر ل ه م الهدى في ا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م ا ع ي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 و ه و الذي أ ح ي ا ك يميتكم ثم يحييكم م ثم ثم إن ا ل إ ن س ا ن ل ك ف و ر للعلوم ك أمة ا ل ا س ن ا م ي ه اسماء الله ربك الحسنى وإن جادلوك, الله أعلم تعملون الله يع... الله وان جادلوك فقل الله يعلم ل ما تفعلون الله يحكم بينكم يوم القيامه في ما كنتم فيه تختلفون الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض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 يعلم ما بين ما أ ي د ي ه م م و ا خ ل ف ه م و إ ل ى ا ل ل ه ت ر ج ع و ي ه غير ربحيه ذات م ض م و ا ع و ا ج ك م و و ف ع ل ا الخير ل ع ل تفلحون ك م وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم, هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م ه وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أ ع ل ن شركه ا ل ه ا ى شركه دعويه غ ي ل ربحيه ذات مضمون ع م ا ل ن ص ي ر ا ل ل السلام ه أكبر ع ل ي you、mm -hmm. م و س و ل ب ا ل ح ق و ت ن ا ب ا ل س ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر س ي ع ا ل ل ه ل م ن ح م د ه ولم ي ك ل له ك خوان احد ولفى ا موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ا قضيت ل ا ع ل ي ك ل ا يذل م ن ي ت ه اسماء ت الله ي ا ل م إ ن الحسنى ن س أ ك موجبات ر م ت ك و ع و ا ل موسوعه ر ا ل ن ة و ا ل والفوز ب ا ل ج ن ة و ا للعلوم ا ن ا ل ن ا ذنبا س ل ا م ا ي ا ولا م إلا فرجت و ل ا ك ر ب ا إ ل ا ن ف ا و ل ا د ي ن ا إ ل ا قضيت و ل ا م ر ي ض ا إ ل ا شفيت و ل ا م ي ه اسماء إلا و الله د ن ي ا ا و آ خ ر ة ي ي ل ك ض الحسنى و ن ا فيها ا ص ل إلا ت ن ا ع ل قضائها ويسرتها ب ر ح موسوعه ت ك يا النابلسي للعلوم ه م أ الاسلاميه و ن اسماء الله الحسنى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 واذل الشرك والمشركين واخذل الطغاه والملحدين وسائر اعداء الدين واجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آ م ن ا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى و ع ي ئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها و أ م ن ه ا واستقرارها و ر خ ا ئ ه ا وسرير بلاد ا ل م س ل م ي ب ر ح موسوعه ت ك ي النابلسي ا ح م ه م م أنجي ا ل ا للعلوم ل ا ل الاسلاميه ل ا والإكرام يا للطول يا قوي سنة وفي آخرة و س ن ة و ق ن ا ع ه النابلسي للعلوم برضاك من ب ا ل ا ت من س ل ا م ي نفسك